أن تقدم لكم من روائع المصحف المجول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإسم الله العميل والد هي اقوم وب... جودة الأداء وقوة الصوت لفضيلة القارئ الشيخ إسماعيل حلمي حجاب رحمه الله تعالى والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة أعوذ <تصفيق> من مَن ذَنَّى يَعْظُرُهُ وَأَنْتَ أَوْرَامٌ تزبنا له فكشفنا ما فيه من روح تذبنا له فكشفنا به من غر Bang, bang, I Oh mm -hmm. my. موسوعه <تصفيق> النابلسي God bless. <laughs> Was a رب تدعو Bi tan اشتركوا <تصفيق> <تصفيق> والذي, والذي تحت, تحت ومكتوتها فلا والله, والله وانا المترجم للقناة. Wow, قد ودى الوقت الحبح فإذا هي شاخصة الأبطار الذين كفروا يا وهم فيها زفر وهم فيها لا وهم فيما شهد انفسهم قادرون لا يحزنهم الفزع الا La, la. يوم, يوم نطق السماء أنك أعطيني في جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم